بسم الله الرحمن الرحيم والسماء إذا تنادت الذين آمنوا آمنوا الصالحات لهم جنات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير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 ان ملك كان عنده ساحر فلما كبر الساحر كان هذا الساحر يخبر الملك بخفايا الناس يقول فلان اليوم صنع كذا وفلان قال لفلان كذا فإذا جاءوا عند الملك قال لهم الملك انت صنعت كذا وانت فيكون كيف تعرف يا ملك قال انا ربكم انا ربكم اعرف اعمالكم فصاروا يخافون منه لما كبر الساحر قال الملك اني قد كبرت وأنا اخاف اني اموت ويذهب عنكم السحر فاختر لي يا أيها الملك غلاما فطنا لقنا وعلمه السحر فاختار له الملك غلاما حتى يدربه الساحر ويصبح هو الساحر عند الملك بعد موت هذا الساحر صار هذا الغلام يأتي وهو غلام ذكي ويتعلم عند الساحر والساحر يقنعه هذا ترى الملك هو ربك وأنت تفعل كذا وكذا له ويذهب الغلام إلى بيتك كل يوم صار الغلام وهو يأتي يمر براهب يتعبد وينظر إليه ماذا يفعل هذا؟ فجاء الغلام يوما إلى الراهب وقال أنت ما تعبد ماذا تفعل؟ قال أنا اعبد ربي قال ربك الملك اللي نعبده نحن قال لا ربي وربك الله ورب الملك وعلمه الإيمان وصار الغلام يذهب عند الساحر ويتعلم السحر ويمر بالراهب ويتعلم التوحيد والعبادة فصار الساحر إذا وصل إليه لأنه يأخذ درسه وهو رايح عند الراهب يضربه ليش تتأخر؟ فقال الغلام لي الراهب أنا إذا تأخرت على الساحر يضربني، فقال له الراهب إذا خشيت الساحر فقل حبثني أهلي اليوم أخروني أهلي لا تخبرهم أنك جلست عندي وإذا خشيت أهلك وانت راجع لما تأخذ الدرس فقل أخرني الساحر ومشت الأيام والغلام يتلقى درسا في السحر ودرسا في العباده والتوحيد يوم من الأيام رأى الغلام مرة في طريق الناس فرأى دهبة عظيمة قد حبست الناس وقفت في الطريق دهب عظيمه وخاف الناس منها. فقال الغلام اليوم أعلم الراهب أفضل أم الساحر أفضل وأخذ حجرا من الأرض قال اللهم إن كان أمر الراهب أحب إليك من أمر الساحر فاقتل هذه الدابة حتى يمضي الناس ثم رماها وقع الحجر على الدابة وماتت إن كان أمر الراهب أحب إليك ربي أقتل الدابة فقتلها الله فعلم الغلام ان الراهب معه الحق ومشت الأيام وكان الراهب يقول للغلام لما ذكر له القصة قال أنا اليوم حصل لي كذا وضربت الدابة وماتت فقال له الراهب يا بني أنت اليوم أفضل مني وإنك ستبتلى فإن ابتليت فلا تدل علي لا تخبر عني فمضت الأيام وصار الغلام يعالج الناس يبرئ الأكماه ويعني يعالج الناس من سائر الأدواء الأعمى وغير يعالجهم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 فما الذي حصل من الملك مع هذا الوزير وماذا فعل بالغلام والراهب نكمله إن شاء الله في تفسير سورة والسماء ذات البروج إن شاء الله في حالة القادمة السلام عليكم ورحمة الله يبركاته لا نزال في تفسير سورة والسماء ذات البروج وليوم الموعود وشاهد ومشهود قتل أصحاب الأخدود من هم أصحاب الأخدود؟ ذكرت لكم شيء من قصة الغلام والساحر وأن الملكة ملكة من الملوك كان عنده ساحر يخبره عن إصرار الناس والملك يخبر الناس بها ويقول أنا ربكم عشان أعرف يعني فقال الساحر للملك ايتني بغلام وعلمه السحر حتى يصبح ساحرا من بعدي فجاء الملك بغلام وصار الغلام يتعلم تأثر الغلام براهب كان يتعبد مختفي عن الناس وتعلم الإيمان الصحيح ثم صار الغلام يعالج الناس فعالج وزيرا عند الملك كان اعمى وشفي وآمنه الوزير بالله ثم جاء الوزير وجلس عند الملك فسأله الملك من رد عليك بصرك انت ترى اليوم من رد عليك بصرك قال ربي قال أنا قال ربي وربك الله ايش اللي أنت ربي وربك الله فقال أولا رب غيري قال نعم فأخذه وعذبه من اللي علمك الدين من اللي علمك التوحيد حتى دلهم على الغلام الغلام هو الذي علمني جاء بالغلام فعذب من اللي علمك فدلهم على الراهب فذهبوا وجاءوا بالراهب قالوا له ارجع عن دينك اأمن ان الملك هو ربك وليس ربك هو الله امن ان الملك هو ربك غير دينك قال لا فوضعوا المنشار على مفرق رأسه وشقوه نصفين والغلام والجميع ينظرون حتى جلس الملك ثم جاءوا بجليس الملك قالوا ارجع عن دينك قال لا فوضعوا المنشار على مفرق رأسه وشقوه نصفين طيب بقي الغلام فهذا الملك لم يشاء أن يقتل الغلام بهذه الطريقة غلام صغير و... يعني وقد أش... اشفى الله على يده كثيرا من الناس و... فأرسله الملك مع مجموعة من عنده من الجنود قال اذهبوا به في قرقور في سفينة إذا توصتم به في البحر ارموا في السفينة ارموا يعني يقول والله ذهب يعني مات غرقا فذهبوا به فلما توسط به البحر قال الغلام اللهم اكفنيهم بما شئت وانقلبت السفينة وجاء الغلام يمشي على البحر وأولئك غرقوا وجاء ودخل على الملك قال الملك ما فعل أصحابك قال كفانيهم الله تعالى فأرسلهم مع آخرين قال اذهبوا به إلى جبل كذا وكذا وإذا صعدتم به أعلى الجبل ارموه فوق الجبل ذهبوا به فلما صعدوا على الجبل وأراد أن يرموه قال اللهم اكفنيهم بما شئت ف زلت أقدامهم وسقطوا من الجبل إلا الغلام جاء يمشي إلى الملك قال الملك يعني أنا ماذا أفعل بك قال أتريد أن تقتلني قال نعم قال اجمع الناس في صعيد واحد في مكان واحد ثم اربطني على جذع نخلة ثم خذ سهما من كنانتي من سهامي الكنانة الشيء الذي تجمع فيه السهام من كنانتي ثم ضع السهم في كبد القوس وقل بسم الله رب الغلام وارمني عند ذلك أموت فجمع الملك الناس ينظرون إلى هذا الغلام الذي يعرفونه فوضع السهم وقال بسم الله رب الغلام ورماه فوقع السهم في صدغه ما بين عينه وأذنه وضع الغلام يده على صدغه ومات فقال الناس آمنا برب الغلام آمنا برب الغلام فجاء أحد الجلساء إلى الملك الملك رماه وراح ما عليه من الضجة اللي حصلت يعني فجاء أحد الجلساء قال غضبت يا أيها الملك أن آمن ثلاثة فقد آمن الناس جميعا أن غضبت على ثلاثة كل الناس آمنوا والآن فأمر الملك فخدت أخاديت حفرت حفر وأشعلت فيها النيران وقيل من لم يرجع عن دينه اطرحوه فيها فطرحوا الناس فيها بقي آخرهم امرأة معها صبي لها والناس احترقون فلما كأنها ترددت أنطق الله الصبي وقال يا أمة اصبري فإنك على الحق عندها طرحت نفسها فقال الله تعالى قتل أصحاب الاخدود بالأخدوت لخديد هذه التي أشعلت النار ذات الوقود اذ هم عليها قعود الملك وأصحابه قعود ينظرون إلى هؤلاء الضعفاء وهم على ما يفعلون بالمؤمنين الشهود وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد هذه قصة أصحاب الأخدوط نكمل لكم التفسير إن شاء الله في الحلقة القادمة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لا نزال في تفسير سورة والسماء ذات البروج ذكرنا فيما سبق أن الله جل وعلا ذكر في هذه السورة قصة أصحاب الأخدوط وتقدم معنا كيف أن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 فكان الله جل وعلا يقول يا أيها المؤمنون اصبروا وصابروا فإن الله تعالى منتصر لأمثال هؤلاء أسأل الله تعالى أن يتقبل منا ومنكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.